وهمما ذكره في أمر الطالع عن الفرس وأنهم كانوا يعتنون بطالع مسقط النطفة وهو طالع الأصل ثم يحكم بموجبه حتى يحكم بعدد الساعات التي يمكثها الولد في بطن أمه فهذا من الكاذب والمات ومن أراد أن يختبر كذبه فليجربه فإن التجربة مثل هذا ليست ممتنعة ولا عاسرة ثم إن هذا الواطئ لا علم له ولا لأحد أن الوالد إنما يخلق من أول وطئه الذي أنزل فيه دونما ما بعده وإن فرض أنه أمسك عن وضعها بعد المرة الأولى وحبسها بحيث يتيقن أن غيره لم يقربها وهذا في غاية الندرة لم يمكن المنجم أن يعلم أحوال ذلك المولود ولا تفاصيل أمره البت ومدعي ذلك مجاهر بالكذب والبهت وقد اعترف القوم بأن طالع الولادة مستعار لا يفيد شيئا لأن الولد لا يحدث في ذلك الوقت وإنما ينتقل من مكان إلى مكان وقد اعترفوا بأن ضبطه متعسر جدا بل متعذر فإن في اللحظة الواحدة من اللحظات تتغير نصبة الفلك تغيرا لا يضبط ولا يعصيه إلا الله الذي هو بكل شيء عليم ولا رب أن الطالع تغير بذلك تغير عظيما لا يمكن ضبطه وقد هم بهذا وأن سبب هذا التفاوض يحيل أحكامهم اعترفوا بأنه لا سبيل إلى احتراز من ذلك فأي وثوق لعاقل بهذا العلم بعد هذا كله وقد بينا أن غاية هذا لو صح وسلم من الخرج جميعه ولا سبيل إليه لكان جزء السبب والعل والحكم لا يضاف إلى جزء سببه ثم لو كان سببا تام من في صوارفه وموانعه لا تدخل تحت ضبط البدأ والحكم إنما يضاف إلى وجود سببه التام وانتفاء مانعه وهذه الأسباب والموانع مما لا تدخل تحت حصر ولا ضبط إلا لمن أحصل كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما لا إله إلا هو علم غيو فلو ساعدناهم على صحة أصول هذا العلم وقواعده لكانت أحكامهم باطلة وهي أحكام بلا علم لماذا كنا من تعذر الإحاطة بمجبوع الأسباب وانتفاء الموانع؟ ولهذا كثيرا ما يجمعون على حكم من أحكامهم الكاذبة فيقع الأمر بخلافه كما تقدم وأما تلك الحكايات المتضمنة لإصابتهم في بعض الأحوال فليست بأكثر من الحكايات عن أصحاب الكتف والفأل والزجر والطائر والضرب بالحصى والطرق والعيافة والكهانة والخط والحدس وغيرها من علوم الجاهلية وعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل كالفلاسفة والمنجمين والكهان والجاهلية العرب الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه كانت علوم القوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل ومن هؤلاء من يزعم أنه يأخذ من الحروف علم الكهان ولهم في ذلك تصانيف وكتب حتى يقولون إذا أردت معرفة ما في رؤية السائل من خير أو شر فاخذ أول حرف من كلامه الذي يكلمك به وقيس رؤياه على معنى ذلك الحرف فإن كان أول ما نطق بهباء فرؤياه خير لأن الباء من الباء والخير ألا تراها في البر والبركة وبلوغ الامال والبقاء والبشارة والبيان والبخت فإذا كان أول حرف من كلامه باء فاعلم أنه قد عاين ما أبهاه وبشره من الخيرات وإن كان أول كلامه ثاء فقد بشر بالتمام والكمال وإن كان ثاء فبشره بالاثاث والبتاع لقوله تعالى هم أحسنوا أثاثا ثم قالوا فعليك بهذه الأحروف الثلاثة فليس شيء يخلو منها ويجوزها وإذا تاملت جهل هؤلاء رأيته شديدا فكيف حكموا على الباء بالبهاء والبركة دون البأس والبغي والبين والبلاء والبواري والبعد وكيف حكموا على التائب التمام والكمال دون التعس والتباب والتدمير والتلف ونحوه وكيف حكم على الثائب الأثاث دون الثفل والثقال والثلب ونحوه؟ وكذلك استلاله بأول ما يقع بصره عليه. كما حكي عن أبي معشر أنه وقف وصاحب له على واحد من هؤلاء وكان ما في خلاص محبوس فسأله فقال أنتما في طلب خلاص محبوس فعجب من ذلك فقال له أبو معشر هل يخلص أم لا؟ فقالا تذهبان فتلقيانه قد خلص فوجد الأمر كما قال فاستدعاه أبو معشر وأكرمه وتلطف له في السؤال عن كيفية علم ذلك فقال نحن قوم نأخذ الفعل بالعين والنظر فينظر أحدنا إلى الأرض ثم يرفع رأسه فأول شيء يقع نظره عليه يكون الحكم به فلما سألتماني كان اول ما رأيت ماء في قربه فقلت هذا محبوس ثم لما سألت ماني في الثانية نظرت فإذا هو قد أفرغ من القربة فقلت يخلص ونصيب تارة ونخطئ تارة ومن هذا أخذ بعضهم الجواب عن التفاؤل بالأيام فإذا رأى أحد رؤيا مثلا يوم أحد أو ابتدأ فيه أمر قال حدة وقوة وإن كان يوم الجمعة قال اجتماع والفه وإن كان يوم السبت قال قطع وفرق ومن هذا استدلال المسؤول بالمكان الذي يضع السائل يده عليه من جسده وقت سؤاله، فإن وضع يده على رأسه فهو رئيسه وكبيره، والرجلين قوامه، والأنف بناء مرتفع أو تل أو نحوه، والفم بئر عذبة، واللحية أشجار وزروع، وعلى هذا النحو. من ذلك ما حكى عن المهدي أنه رأى رؤيا وأنسيها فأصبح مغتما بها فدل على رجل كان يعرف الزجر والفعل وكان حاذقا به واسمه خويلد فلما دخل عليه أخبره بالذي أراده له فقال له يا أمير المؤمنين صاحب الزجر والفعل ينظر إلى حركة وأخطار الناس فغضب المهدي فغضب المهدي وقال سبحان الله أحدكم يذكر بعلم ولا به ومسح يده على رأسه ووجهه وضرب بها على فخذه فقال له أخبرك برؤيك يا أمير المؤمنين، قال هات، قال رأيتك أنك صعدت جبلا، فقال المهدي لله أبوك يا سحار صدقت، قال ما أنا بسحار يا أمير المؤمنين، غير أنك مسحت بيدك على رأسك فزجرت لك، وعلمت أن الرأس ليس فقه أحد إلى السماء فأولته بالجبل، ثم نزلت بيدك إلى جبهتك فزجرت لك بنزولك إلى أرض بل ساء فيها عينان مالحة، ثم حضرت إلى سفح الجبل فلقيت رجلا من فاخذك قريش لأن أمير المؤمنين ما سحب على ذلك بيده على فاخذ فعلمت أن الرجل الذي لقيه من قرابته قال صدقت وأمر له بمال وأمر أن لا يعجب عنه ومن ذلك هؤلاء أصحاب الطير السانح والبارح والقعيد والناضح وصلوا هذا أنهم كانوا يسجرون الطير والوحش ويثيرونها فمتى يامن منها وأخذ ذات اليمين سموه سنيحا ومتى يسر منها سموه بارحا وما استقبلهم منها فوالناطح وما جاءهم من خلفهم سموه القعيد فمن العرب من يتشاءوا بالبارحة ويتبركوا بالسانح ومنهم من يرى خلاف قال المئدائني سألت رؤبة بن العجاج ما السانح فقال ما ولا كما يامنه قال قلت فما البارح قال ما ولاك ما ياسره قال والذي يجيء من قدامك فهو النطح والنطيح والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد وقال المفضل الضبي البارح ما يأتيك عن اليمين يريد يسارك والسانح ما يأتيك عن اليسار فيمر على اليمين وإنما اختلفوا في مراطبها ومذاهبها لأنها خواطر وحدوث وتخمينات لا اصل لها فمن تبرك بشيء مدحه ومن تشاء بشيء ذمه ومن اشتهر بإحسان الزجر عندهم ووجوهه حتى قصده الناس بالسؤال عن حوادثهم وما أملوه من أعمالهم سموه عائفا وعرافا وقد كدف العرب جماعة يعرفون بذلك كعراف اليمامة والأبلق الأسيدي والأجلح وعروة بن زيد وغيرهم فكانوا يحكمون بذلك ويعملون به ويتقدمون ويتاخرون في جميع ما يتقلبون فيه ويتصرفون في حال الأمن والخوف والسعة والضيق والحرب والسلم فإن انجحوا فيما تفائلون به مدحوه وداوموا عليه وإن عطبوا فيه تركوه وذموه وإن أخفقوا فيه ذموه وتركوه ومنهم من أنكرها بعقله وأبطل تأثيرها بنظره وذم من اغتر بها واعتمد عليها وتوهام تأثيرها فمنهم المرقش إذ يقول ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحاتم فإذا الأشائم كالأيامن والأيامن كالأشائم وكذاك لا خير ولا شر على أحد بدائم لا يمنع عنك من بغاء الخير تعقاد التمائم قد خط ذلك في السطور الأوليات القدائم وقال جامل الهذلي ألم تر أن العائفيني وإن جرت لك الطير عما في غد عيامياني يظناني ظنا مرة يخطئانه وأخرى على بعض الذي يصفاني قضى الله أن لا يعلم الغيب غيره ففي أي أمر الله يمترياني وقال آخر وما أنا ممن يزجر الطير همه أطار غراب أم تعرض ثعلب ولا السانحات البارحات عشية أمر سليم القرن أمر, أمر أعظب وقال آخر يمدح منكرها وليس بهياب إذا شد رحله يقول عدان اليوم واق وحاتم ولكنه يمضي على ذاك مقدما إذا صد عن تلك الهنات الخثارم يعني بالواقي الصرد وبالحاتم الغراب سموه حاتما كأنه عندهم يحتم بالفراق والخثارم العاجز الضعيف الراي المتطير وقد شف النبي صلى الله عليه وسلم أمته في الطيره حيث سئل عنها فقال ذاك شيء يجده أحدكم فلا يصدنه وفي أثر آخر إذا تطيرت فلا ترجع أي امضي لما قصدت له ولا يتصدنك عنه الطيرة وعلم أن تطير إنما يضر من أشق منه وخاف وأما من لم يبال به ولم يعبأ به شيئا لم يضره البدة ولا سيما إن قال عند رؤية ما يتطير به أو سماعه اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك فالطير مهل من الشرك وإلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته يكبر ويعظم شأنها على من أتبعها نفسه واشتغل بها وأكثر العنايه بها وتذهب وتضمحل عمن لم يلتفت إليها ولا ألقى إليها ماله ولا شغل بها نفسه وفكره واعلم أن من كان معتنيا بها قائلا بها كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره وتفتحت له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه فإذا سمع سفرجلا أو أهدي إليه تطير به وقال سفر وجلاء وإذا رأى ياسمينا أو سمع اسمه تطير به وقال يأس وميل وإذا رأى سوسنة أو سمعها قال سوء يبقى سنة وإذا خرج من داره فاستقبله أعور أو أشل أو أعمى أو صاحب آفة تطير به وتشائم بيومه ويحكى عن بعض الولايات أنه خرج في بعض الأيام لبعض مهماته فاستقبله رجل أعور فتطير به وأمر به إلى الحبس فلما رجع من مهمته ولم يلق شراً أمر بإطلاقه فقال سألتك بالله ما كان جرم الذي حبستني لأجله فقال له الوالي لم يكن لك عندنا جرم ولكن تطيرت بك لما رأيتك فقال فما أصبت في يومك برؤيتي فقال لم ألقى إلا خيرا فقال أيها الأمير أنا خرجت من منزلي فرأيتك فلقيت في يوم الشر والحبس وأنت رأيتني فلقيت في يومك الخير والسرور فمن الأشأم منا؟ والطيرة بمن كانت فاستحي منه الوالي ووصله وقال أبو القاسم الزجاجي لم أرأ شدة طيرا من ابن الرومي الشاعر وكان قد تجاوز الحد في ذلك فعاتبته يوما على ذلك فقال يا أبا القاسم الفعل لسان الزمان والطيرة عنوان الحدثان وهذا الجواب من استحكمت علته فعجز عنه طبيبه بمنزلة من قد غلبه الوسواس في الطائرة فلا يلتفت إلى علم ولا إلى ناصح وهذه حال من تغطعت به أسباب التوكل وتخلص عنه لباسه بل تعرى منه ومن كان هكذا فالبلايا إليه أسرع والمصائب به اعلق والمحن له ألزم بمنزلة صاحب الدمل والقرحة الذي يتهدى إلى قرحته كل مؤذن وكل مصادم من فلا يكاد يصدم من جسده أو يصاب غيرها والمتطير متعب القلب مكمد الصدر كاسف بال سيء الخلق يتخيل من كل ما يراه أو يسمعه أشد الناس خوفا وأنكدهم عيشا وأضيق صدرا وأحزنهم قلبا كثير الاحتراز والمراعاة لما لا يضده ولا ينفعه فكم قد حرم نفسه بذلك من حظ ومنعها من رزق وقطع عليها من فائدة ويكفيك من ذلك قصة النابغة مع زبان بن سيار الفزاري حين تجهز إلى الغزو فلما أراد الرحيل نظر النابغة إلى جرادة قد سقطت عليه فقال جرادة تجرد وذات ألوان غير من خرج من هذا الوجه ونفذ زبان لوجهه ولم يتطير فلما رجع من غزوه سالما غانما أنشأ يقول تخبر طيره فيها زياد لتخبره وما فيها خبير اقام كان لقمان بن عاد أشار له بحكمته مشير تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الثبور بلى شيء يوافق بعض شيء أحايينا وباطله كثير ولم يحكي له تطير إلا عن عداء الرسل كما قالوا لرسلهم إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمس أنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وكذلك حك الله سبحانه عن قوم فرعون فقال فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئات يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله يعني إذا أصابهم الخصب والسعد والعافية تقار لنا هذه اي نحن الجذيرون الحقيقون به ونحن أهله وان اصابهم بلاء وضيق وقحط ونحوه قالوا هذه بساب موسى واصحابه أصبنا بشؤمهم ونفض علينا غبارهم كما يقول متطير لمن يتطير به فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده كما قال تعالى عن اعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك فهذه ثلاثة مواضع حكى فيها عن أعدائه وأجاب سبحانه عن تطيرهم بموسى وقومه بأن طائرهم عند الله لا بسبب موسى وأجاب عن تطير أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله قل كل من عند الله وأجاب عن الرسول من تطير بهم بقوله طائركم معكم وأما قوله ألا إنما طائرهم عند الله فقال ابن عباس طائرهم ما قضى عليهم وقدر لهم وفي رواية شؤمهم عند الله ومن قبله أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله وقال أيضا إن الأرزاق والأغدار تتبعكم وهذا كقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أي ما يطير له من الخير والشر فهو لازم له في عنقه والعرب تقول جرى له طائر بكذا من الخير والشر قال أبو عبيده الطائر عندهم الحظ وهو الذي تسميه العامة البخت يقولون هذا يطير لفلان أي يحصل له قلت ومن هذا الحديث فطار لنا عثمان بن مرعون أي أصابنا بالقرعة لما اقترع الأنصار على نزول المهاجرين عليهم وفي حديث رويف ابن ثابت حتى إن أحدنا لا يطير له النصر وجيش والآخر القدح أي يحصل له بالشركة في الغنيمة وقيل في قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه إن الطائر هاهنا هو العمل قاله الفراء ويتضمن الرد على نفات القدر وخص العنق بذلك من بين سائر أجزاء البدن لأنها محل الطوق الذي يطوقه الإنسان في عنقه فلا يستطيع فكاكه ومن هذا يقال إثم هذا في عنقك وفعل كذا واثمه في عنق والعرب تقول طوقها طوق الحمامة وهذا ربقة في رقبته وعن الحسن يبن ابن آدم بسيطات لك صحيفة إذا بعثت قلتها في عنقك فخص العنق بذلك لأنه موضع القلادة والتميمة واستعمالهم التعاليق فيها كثير كما خصت الأيدي بالذكر في نحو بما كسبت أيديكم وبما قدمت يداك ونحوه وقيل المعنى أن الشؤم العظيم هو الذي لهم عند الله من عذاب النار لا هذا الذي أصابهم في الدنيا وقيل المعنى أن سبب شؤمهم عند الله وهو عملهم المكتوب عنده الذي يجزي عليه ما يسوؤهم ويعاقبون عليه بعد موتهم بما وعدهم الله ولا طائر أشأم من هذا وقيل حظهم ونصيبهم وهذا لا يناقض قول الرسل طائركم معكم أي حظكم وما نالكم من خير وشر معكم بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين ليس هو من أجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وعدوانكم فطائر الباغي الظالم معه وهو عند الله كما قال تعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ولو فقهوا وفهموا لما تطيروا بما جئت به لأنه ليس فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقتضي الطيره فإنه كله خير محض لا شر فيه وصلاح لا فساد فيه وحكمة لا عبث فيها ورحمة لا جور فيها فلو كان هؤلاء القوم من أهل الفهم والعقول السليمة لم يتطيروا من هذا فإن الطيره إنما تكون بالشر لا بالخير المحض والمصلحة والحكمة والرحمة وليس فيما أتيتهم به لو فهموا ما يوجب تطيرهم بل طائرهم معهم بسبب كفرهم وشركهم وبغيهم وهو عند الله كسائر حضوضهم وأنصبائهم التي ينالونها بأعمالهم وكسبهم ويحتمل أن يكون المعنى طائركم معكم أي راجع عليكم فالطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم وهذا من باب القصاص في الكلام مثل قوله في الحديث أخذنا فألك من فيك ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم فعل هذا معنى طائركم معكم أي نصيبكم طيارتكم التي تضيرتم بها لأنهم معتقد الشؤم في ما لا شؤم فيه ألبته فقيل لهم الشؤم منكم وهو نازل بكم فتأملهون وهذا يشبه قوله تعالى وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال قيل جزاء مكرهم عنده فمكر بهم كما مكروا برسوله ومكره تعالى بهم إنما كان بسبب مكرهم فهو مكرهم عاد عليهم وكيدهم عاد عليهم فهكذا طيرتهم عادت عليهم وحلت بهم وسمي جزاء المكر مكرا وجزاء الكيد كيدا تنبيها على أن الجزاء من جنس العمل ولما ذكر سبحانه أن ما أصابهم من حسنة وسيئة أي نعمة ومهنة فالكل منه تعالى بقضائه وقدره فكانهم قالوا فما بالك أنت تصيبك الحسنات والسيئات كما تصيبنا فذكر سبحانه ان ما اصابه من حسنة فمن الله من بها عليه وأنعم بها عليه وما اصابه من سيئة فمن نفسه أي بسببه ومن قبله أي لا لنقص ما جاء به ولا لشر فيه ولا لشؤم يقتضي أن تصيبه السيئة بل بسبب من نفسه ومن قبله وقد قيل في قوله تعالى طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون إن طائرهم هنا هو السبب الذي يجيء في خيرهم وشضرهم فهو عند الله وحده وهو قدره وقسمه إن شاء رزقكم وعافاكم وإن شاء حرامكم وابتلاكم ومن هذا قالوا طائر الله لا طائرك أي قدر الله الغالب الذي يأتي بالحسنات ويصرف السيئات ومنه اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك وعلى هذا فالمعنى بطائركم نصيبكم وحظكم الذي يطير لكم ومن فسره بالعمل فالمعنى طائركم الذي طار عنكم من أعمالكم وبهذين القولين فسر معنى قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وأنه ما طار عنه من عمله أو طار له ما قضي عليه وقدر عليه وكتب له من الرزق والأجل والشقاوة والسعادة فصل وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصف السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم الذين لا يكتبون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وزاد مسلم وحده ولا يرقون فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه زياده وهم من الراوي لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول لأن الراقي محسن إلى أخيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى فقال من استطاع, منكم أن ينفع أخاه من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه والراقي محسن نافع قلت والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل ترك الإحسان المأذون فيه سبب للسبق إلى الجنان وهذا بخلاف ترك الاستلقاء فإنه توكل على الله ورغبة عن سؤال غيره ورضاء بما قضاء وهذا شيء وهذا شيء وفي الصحيحين من حديث أبي ريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأحب الفعل الصالحة ونحوه من حديث أنسه وهذا يحتمل أن يكون نفياً وأن يكون نهياً أي لا تطيروا لكن قوله في الحديث ولا عدوى ولا صفر ولا آمة يدل على أن المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها والنفي في هذا أبلغ من النهي لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره والنهي إنما يدل على منه وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث سفيان عن سلمة عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله بن سعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل وهذه اللفظة وما منا إلا إلى آخره مدرجة في الحديث ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قاله بعض الحفاظ وهو الصواب فإن الطيرة نوع من الشرك كما هو في أثر مرفوع من ردته الطيرة فقد قارف الشرك وفي أثر الآخر من أرجعته الطيارة من حاجة فقد أشرك قالوا وما كفارة ذلك؟ قال أن يقول أحدكم اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه قال يا رسول الله ومنا هناس يتضيرون فقال ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنه فأخبر أن هو وتشاؤمه بتطير إنما هو في نفسه وعقلته لا في المتطير به فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده لا ما رآه وسمعه فأوضح صلى الله عليه وسلم لأمته الأمر وبيّن لهم فساد الطير ليعلموا أن الله سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا فيها دلالة ولا نصبها سببا لما يخافونه ويحذرونه لتطمئن قلوبهم ولتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة والنار فبسبب التوحيد ومن أجله جعل الجنة دار التوحيد وموجباته وحقوقه والنار دار الشرك ولوازمه وموجباته فقطع صلى الله عليه وسلم علق الشرك من قلوبهم لئلا يبقى فيها علقة منها ولا يتلبسوا بعمل من أعمال أهله البتة وفي الحديث المعروف أقر الطير على مكيناتها قال أبو عبيد في الغريب أراد لا تزجروها ولا تلتفت إليها أقرروها على مواضعها التي جعلها الله لها ولا تتعدوا ذلك لغيره أي أنها لا تضر ولا تنفع. وقال غيره المعنى أقضروها على أمكنتها فإنهم كانوا في الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا أو أمرا من الأمور أثار الطير من أوكادها لينظر أي وجه تسلك وإلى أي ناحية تطير فإن خرجت ذات اليمين خرج لسفره ومضى لأمره وإن أخذت ذات الشمال رجع ولم يمضي فأمرهم أن يقضوها في أمكنتها وأبطل فعلهم ذلك ونهاهم عنه كما أبطل الاستقسام بالأزلام وقال ابن جرير معنى ذلك أقر الطير التي تزجرونها في مواضعها المتمكنة فيها التي هي بها مستقره وانضوا لأموركم فإن زجركم إياها غير مجد عليكم نفع ولا دافع عنكم ضررا وقال آخرون هذا تصحيف من الرواة وخطأ منهم ولا نعرف المكينات إلا اسما لبيض الضباب دون غيرها قال الجوهري المكن بيض الضب قال ومكن الضباب طعام العريب لا تشتهيه نفوس العجم وفي الحديث أقرر الطير على مكناتها ومكناتها بالضم والفتح قال أبو زياد الكلابي وغيره لا نعرف للطير مكنات وإنما هي وكونات فأما المكنات فإنما هي للضباب قال أبو عبيد ويجوز في الكلام وإذا وإن كان المكين للضباب أن يجعل للطير تشبيها بذلك كقولهم مشافر الحبش وإنما المشافر للإبل وكقول زهير يصف الأسد له لبد أغفاره لم تقلم وإنما له مخالب قال هؤلاء فلعل الراو يسمع أقرروا الطير في وكناتها بالواوي لأن وكونات الطير عرشها وحيث تسقط عليه من الشجر يتأوي إليه وفي أثر آخر ثلاث من كنا فيه لم ينر الدرجات العلاء من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر من طيارة وقد رفع هذا الحديث فمن استمسك بعروه التوحيد الوثقى واعتصم بحبله المتين وتوكل على الله قطع هاجز الطيارة من قبل استقرارها وبادر خواطرها من قبل استمكانها قال أكريمة كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح فقال رجل من القوم خير خير فقال له ابن عباس لا خير ولا شر فبدره بالإنكار عليه لئلا يعتقد له تاثيرا في الخير أو الشر وخرج طاوس مع صاحب له في سفر فصاح غراب فقال الرجل خير فقال طاوس أي خير عنده والله لا تصحبني وقيل لكعب هل تتضير فقال نعم فقيل له فكيف تقول إذا تضيرت قال أقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا رب غيرك ولا قوة إلا بك وكان بعض السلف يقول عند ذلك طير الله لا طيرك وصباح الله لا صباحك ومساء الله لمساءك وقال ابن عبد الحكم لما خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة قال مزاحم فنظرت إلى القمر في الدبران فكرهت أن أقول له فقلت ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استواءه في هذه الليله قال فنظر عمر فإذا هو في الدبران فقال كانك أردت أن تعلمني أن القمر في الدبران يا مزاحم ان لا نخرج بشمس ولا بقمر ولكننا نخرج بالله الواحد القهار فإن قيل فما تقولون فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستحب الفعل ففي الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره وخيرها الفال وفي لفظ أصدقها الفعل وفي لفظ وكان يعجبه الفال وفي لفظ مسلم ويعجب الفعل الصالح الكلمة الحسنة وقال إذا أبرزتم إلي بريدا فجعلوه حسن الاسم حسن الوجه وروي عن يحيى بن سعيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقحة تحلب من يحلب هذه فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك فقال الرجل مرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجلس ثم قال من يحلب هذه فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك فقال الرجل حرب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس ثم قال من يحلب هذه فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك فقال الرجل يعيش فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعيش احلب فحلب زاد ابن وابن في جامعه في هذا الحديث فقام عمر بن الخطاب فقال أتكلم يا رسول الله أم أصمت؟ قال بل اصمت وأخبرك بما أردت ضعنت يا عمر أنها طيرة ولا طير إلا طيره ولا خير إلا خيره ولكن أحب الفأل الحسن وفي جامع ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بغلام فقال ما سميتم هذا الغلام؟ فقال السائب فقال لا تسموه سائب ولكن عبد الله قال فغلبوا على اسمه فلم يمت حتى ذهب عقله وفي صحيح البخاري من روايه الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابيه ان أباه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك قال حزن قال انت سهل قال لا اغير اسما سماه أبي ابي قال ابن المسيب فما زالت الحزونه فينا بعد وروى مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل ما اسمك قال جمره قال ابن من قال ابن شهاب فقال ممن قال من الحرق قال أين مسكنك، قال بحرة النار، قال بأيها، قال بذات لغة، فقال له عمر أدرك أهلك فقد احترقوا، فكان كما قال عمر وفي غير رواية مالك هذه القصة عن مجارد، عن مجارد شعبي، عن مجالد عن الشعبي قال جاء رجل من جهينة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له ما اسمك قال شهاب قال ابن من قال ابن جمره قال ابن من قال ابن ضرام قال من من قال من الحرقه قال وأين منزلك قال بحرة النار قال ويحك أدرك منزلك أو أهلك فقد احترقوا قال فأتاهم فألفهم قد احترق عامتهم وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب التيمن ما استطاع في تنعوله وترجوله ووضوئه وفشاله كله وفي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاث في المرأة والدار والدابة وفي صحيح أيضا من حديث سالم بن سعد السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن يعني الشؤمة وفي الموطأ يعني يحيى بن سعيد قال جاءت امراه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقلل العدد وذهب المال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها ذميمة ولما راى النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد فارسا قد لوح به ورجلا قد استل سيفه فقال له شيم سيفك فاني ارى سيوفا ستسل اليوم وكذلك قوله لما رمى واقد بن عبد الله بن عمرو الحضرمي فقتله فقال واقد وقدت الحرب وعامر عمرت الحرب وابن حضرمي حضرت الحرب ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر استقبل في طريقه جبلين فسال عنهما فقالوا اسم أحدهما مصلح والآخر مخرئ وأهلهما بن النار وبن عراق فكره المرور بينهما وتركهما على يساره وسلك ذات اليمين وعرض عبد الله بن جعفر مالا له على معاوية يقال له الدعان وقال له اشتريه مني فقال له معاوية هذا مرم يقول دعني ولما نزل الحسين بن علي بكربلاء قال ما اسم هذا الموضع؟ قالوا كربلاء قال كرب وبلاء ولما خرج عبد الله بن الزبير من المدينة إلى مكة أنشده أحد اخويه وكل بني أم سيمسون ليلة ولم يبق من أعيانهم غير واحد فقل له عبد الله ما أردت إلى هذا قال لم اتعمد قال هو أشد علي وقد كره السلف ومن بعدهم أن يتبع الميت بنار إلى قبله من مجبر أو غيره وفي معناه الشمع قرأت عائشة رضي الله عنها لا تجعلوا آخر زهده أن تتبعوه بالنار ولما بايع طالحة بن عبيد الله علي بن أبي طالب وكان أول من بايع قال رجل أول يد بايعته يد إن لا يتم هذا الأمر له ولما بعث علي رضي الله عنه معقلا ابن قيس الرياحي من المدائن في ثلاثة ألاف أمره أن يأخذ على الموصل ويأتي نصيبين ورأس العين حتى يأتي الرقة فيقيم بها فسار معقل حتى نزل الحديثة فبينما هو ذات يوم جالسا إذ نظر إلى كبشين يتناطحان حتى جاء رجلان فأخذ كل منهما كبشا فذهب به فقال شداد بن أبي ربيعة الخثعمي ستصرفون من وجهكم هكذا لا تغلبون ولا تغلبون لافتراق الكبشين سليمين فكان كذلك ولما بعث معاويه في شان حجر بن عدي وأصحابه كان الذي جاءهم أعور يقال له هدبة وكانوا ثلاثة عشر رجلا مع حجر فنظر إليهم رجل منهم فقال إن صدق الفأل قتل نصفنا لأن الرسول أعور فلما قتلوا سبعة وافى رسول ثاني لأنهى عن قتلهم فكفوا عن الباقين وقال عوانة بن الحكم لما دعا ابن الزبير إلى نفسه قام عبد الله بن مطيع ليبايع فقبض عبد الله بن الزبير يده وقال لعبيد الله بن علي بن أبي طالب قم فبايع فقال عبيد الله قم يا مصعب فبايع فقام فبايع فتفاءل الناس وقالوا ابا أن يبايع ابن مطيع وبايع مصعبا لا يكونن في أمره صعوبة أو شرط فكان كذلك وقال سلمة بن محارب نزل الحجاج في محاربته ابن الاشعث دير قره ونزل عبد الرحمن بن الاشعث دير الجماجم فقال الحجاج استقر الأمر في يدي وتجمجم به أمره والله لا أقتلنه وقال عمر بن مروان الكلبي حدثني مروان بن يسار عن مسلمة مولى يزيد بن الوليد قال كنت مع يزيد بن الوليد بناحية القريتين قبل خروجه على الوليد بن يزيد ونحن نتذكر أمره إذا عرض لنا ذئب هناك فتناول يزيد قوسه فرم الذئب فأصاب حلقه فقال قتلت الوليد ورب الكعبة فكان كما قال وقال داود بن عيسى بن محمد بن علي خرج أبي وأبو جعفر غازيين في بلاد الروم ومعه غلام له ومع أبي جعفر المولى له له أربعة أضب ثم مضت تخاتلنا حتى غابت عنا ثم رجعت ومضى واحد فقال لنا أبو جعفر والله لا نرجع جميعا فمات مولى أبي جعفر وأمر بعض الأمراء جارية له تغني فاندفعت تقول هم قتلوه كي يكونوا مكانه كما غدرت يوما بكسرى مرازبه فقال ويلك غني غير هذا فغنت هذا مقام مطرد هدمت منازله ودوره فقال ويلك غني غير هذا فقالت والله يا سيدي ما أعتمد إلا ما يسرك ويسبق إلى لساني ما ترى ثم غنت قليب العمري كان أكثر ناصلا وأيسر جردا منك ضرج بالدم فقال ما أرى أمري إلا غريبا فسمع قائلا يقول قضي الأمر الذي فيه تستفتيا وقد ذكر في حرب بني تغلب أن تيما التي أرسل بنيه في طلب مال له فلما أمس سمع صوت الريح فقال لمرأته انظري من أين نشأ السحاب ومن أين نشأت الريح فأخبرته أن الريح طالعة من وجه السحاب فقال والله إني لأرى لا ريحا تدهده الصخرة وتمحق الأثر فلما دخل عليه بنوه قال لهم ما لقيتم قالوا سرنا من عندك فلما بلغنا ضعص الشعثمين اذا بعفر جاثمات على ضعص من ضمر فقال ام مشرقات ام مغربات قالوا مغربات قال فما ريحكم ناطح ام دابر ام بارح ام سانح فقالوا ناطح فقال لنفسه يا تيم اللات ضعص الشعثمين والشعثم الشيخ الكبير وانت شعثم بني بكر وجواثم بدعص وريح نطحت فبرحت قال ثم ماذا قالوا ثم راينا ذئبا قد دلع لسانه من فيه وهو يجرد شعره عليه فقال ذلك حران ثائر ذو لسان عذول حامي الظهر همه سفك الدماء وهو ارقم الاراقم يعني مهلهله قال ثم ماذا قالوا ثم راينا ريحا وسحابا قال فهل مطرتم قالوا بلى قال ببرق قالوا قد كان ذلك فقال أماء سائل قالوا نعم قال ذلك دم سائل ومرهفات قال ثم ما قالوا ثم طلعنا تلعة الصلعاء ثم تصوبنا من تل فاران قال فكنتم سواء أو مترادفين قالوا بل سواء قال فما سماؤكم قالوا دجناء قال فما ريحكم قالوا ناطح قال فما فعل الجيش الذين لقيتم قالوا نجونا منه هربا وجد القوم في إثرنا قال ثم مه قالوا ثم رأينا عقابا من على عقاب فتشابكا وهوياء إلى الأرض قال ذاك جمع رام جمعا فهو لاقيه قال ثم مه قالوا ثم رأينا سبعا على سبع ينهشه وبه بقية لم يمت فقال ذروني أما والله إنها لقبيلة مصروعة مأكولة مقتولة من بني وائل بعد عز وامتناع وذكر أن تيمالات هذا مر يوما بجمل أجرب وعليه ثلاثة غرابيب فقال لبنيه ستقفون علي مقتولا فكان كما قال وقتل عن قريب وكذلك قبل القمة في مسيره مع أصحابه وقد مروا في الليل بشيخ فان فقال لقيتم شيخا كبيرا فانيا يغالب الدهر والدهر يغالبه يخبركم أنكم ستلقون قوما فيهم ضعف ووهن ثم لقي سبعا فقال دلاج لا يغلب ثم رأى غرابا ينفض بجؤه فقال ابشروا ألا ترون أنه يخبركم أن قد اطمأنث بكم الدار فكان كذلك وذكر المدائني قال خرج رجل من لهب ولهم عيافة في حاجة له ومعه سقاء من لبن فسار صدر يهمه ثم عطش فأناق ليشرب فإذا الغراب ينعب فأثر رحيلته ومضى فلما أجهده العطش أنق ليشرب فنعب الغراب فأثر رحيلته ثم الثالثة نعب الغراب وتمرغ في التراب فضرب الرجل السقاء بسيفه فإذا فيه أسود ضخم ثم مضى فإذا غراب على سدرة فصاح به فوقع على سلمة فصاح به فوقع على صخرة فانتهى إليه فإذا تحت الصخرة كنز فلما رجع إلى أبيه قال له ما صنعت قال سرت صدر يومي ثم أنقت لأشرب فإذا الغراب ينعب قال أثره وإلا لست ببني قال أثرته ثم أنقت لأشرب فنعب الغراب وتمر في الطباب قال اضرب السقاء وإلا لست ببني قال فعلت فإذا أسود ضخم قال ثم مه قال ثم رأيته غرابا واقعا على سدره قال أطره وإلا لست ببني قال أطرته فوقع على سلمه قال أطره وإلا لست ببني قال فوقع على صخرة قال أخبرني بما وجدت فأخبره وذكر أيضا أن عربيا أضل ذودا له وخادما فخرج في طلبه ما إذ اشتدت عليه الشمس وحمي النهار فمر برجل يحلب ناقه قال اظنه من بني أسد فسأله عن ضالته فقال له أدنه فاشرب من اللبن وأدلك على ضالتك قال فشرب ثم قال له ما سمعت حين خرجته قال بكاء الصبيان ونباح الكلاب وصراخ الديكة وثغاء الشاء قال تنهاك عن الغدو ثم مه قال ثم ارتفع النهار فعرض لي ذئب قال كسوب ذو ظفر ثم مه قال ثم عرضت لي نعامة قال ذات ريش واسمها حسن هل تركت في أهلك مريضا يعاد قال نعم قال ارجع إلى أهلك فذودك وخادمك عندهم فرجع فوجدهم وذكر أبو خالد التيمي قال كنت اخذ الإبل بضمان فأرعاها في ظهر البصرة فطردت فخرجت أقف أثرها حتى انتهيت إلى القادسية فاختلطت علي الاثار فقلت لو دخلت الكوفة فتحسست عنها فأتيت الكناسه فإذا الناس مجتمعون على عراف اليمامة فوقفت ثم قلت له حاجتي فقال بعيدة اشطار الهوى جمع مثلها على العاجز الباقي الغنى ذو ولا ولترجعن قال فوجدتها في الشام مع ابن عم لي فصالحت أصحابها عنها وقال المدائني كان بالسواد زاجر يقال له مهر فأخبر به بعض العمال فجعل يكذب زجره ثم أرسل إليه فلما أتاه قال إني قد بعثت بغنم إلى مكان كذا وكذا فانظر هل وصلت أم لم تصل وقد عرف العامل قبل ذلك أن بينها وبين الكلاء رحلة فقال لغلام يخرج فانظر أي شيء تسمع قال وكان العامل قد أمر غلامه أن يكمن في ناحية الدار ويصيح صياح ابن آوى فخرج غلام الزاجر ليسمع وصاح غلام العامل فرجع إلى الزاجر غلامه وأخبره بما سمع فقال العامل قد ذهبت عنك وقطع عليها الطريق فاستيقت قال فضحك العامل وقال قد جاءني خبرها أنها وصلت والصائح الذي صاح غلامي قال إن كان الصائح الذي صاح من آوى فقد ذهبت وإن كان غلامك فقد قتل الراعي قال فبلغه بعد ذلك ذهاب الغنم وقتل الراعي وذكر عن العكلي أنه خرج في تسعة نفر هو عاشرهم ليصيبوا الطريق فرأى غرابا واقعا على بانة فقال يا قوم إنكم تصابون في سفركم هذا فازدجروا وأطيعوني وارجعوا فابوا عليه فأخذ قوسه وانصرف وقتلت التسعة فانشا يقول رأيت غرابا واقعا فوق بانة ينشنش أعلى ريشه ويطايره فقلت غراب واغتراب من النوى وبان فبين من حبيب تجاوره فما أعيف العكلي لا در دره وأزجره للطير لا عز ناصره وذكر عن كثير عزه أنه خرج يريد مصر وكانت بها عزه فلقيه اعرابي من نهد فقال أين تريد؟ قال أريد عزة بمصر قال ما رأيت في وجهك؟ قال رأيت غرابا ساقطا فوق فوقبانة ينتفريشه فقال ماتت عزة فانتهره ومضى فوافى مصر والناس منصرفون من جنازتها فأنشأ يقول فأما غراب فاغتراب وغربة وبان فبين من حبيب تعاشره وذكر عنه أيضا أنه هوي امرأة من قومه بعد عزه يقال لها أم الحويلث وكانت فائقة الجمال كثيرة الماء فقالت له خرج فأصب مالا وأتزوجك فخرج إلى اليمن وكان عليها رجل من بني مخزوم فلما كان ببعض الطريق عرض له قوط والقوط الجماعة من الضباء فمضى ثم عرض له غراب ينعب ويفحص التراب على رأسه فأتاك كثير حيا من الأزد ثم من بني لهب وهم من ازجر العرب وفيهم شيخ قد سقط حاجبه على عينيه فقص عليه ما عرض له فقال إن كنت صادقا لقد ماتت هذه المرأة أو تزوجت رجلا من بني كعب فاغتم كثير لذلك وسقى بطنه فكان ذلك سوى موته وقال في ذلك تيممت لهبا أبتغي العلم عندهم وقد رد علم العائفين إلى لهب تيممت شيخا منهم ذا أمانة بصيرا بزجر الطير منحني الصلب فقلت له ماذا ترى في سوانح وصوت غراب يفحص الأرض بالترب فقال جرى الطير السنيح ببينها ونادى غراب بالفراق وبالسلب لا تكن ماتت فقد حال دونها سواك حليل باطن من بني كعبه وقال رجل من بني أسد تزوجت بنا عم لي فخرجت أريدها فلقيني شيء كالكلب مندلع الرساله في شق فقلت أخفقت ورب الكعبة فأتيت القوم فلم أصل إليها ونافرني أهلها فخرجت عنهم فمكثت ثلاثة أيام ثم بدا لي فيهم فخرجت نحوهم فلقيت كلبة تنطف اطباؤها لبن فقلت أدركت ورب الكعبة فدخلت بأهله وحملت مني بغلام ثم آخر حتى ولدت أولادا وذكر عن يحيى بن خالد قال حج رجلان فقيل لهم هاون امرأة تسجد قال فأتياها فسألاها فقال أحدهما ما نضمر فقالت إنك لتسألني عن رجل محبوس مقيد ثم سألها الآخر فقالت إنك لتسألني عن رجل مقتول فقال هو والله الذي سأل عنه صاحبي فقالت هو كما قلت فسألاها عن تفسير ذلك فقالت أما رايتما الجاريه التي مرت ومعها ديك مشدود الرجلين حين سألني الأول قالا بلى قالت فذلك قلت إنه محبوس مقيد قالت ورأيت الجارية حين رجعت وسألتني انت وديك مذبوح فقلت مقتول وذكر المدائني أن أهل بيت من العجم كانوا إذا غاب الرجل عن أهله ولم يأتيهم خبره اربع حجج زوجوا امراته فتزوج منهم رجل جارية وغاب اربع حجج لا يأتيهم فارادوا تزويج الجارية وكانت مشغوفة به فقالت دعوني سنة أخرى فأبوا عليها وأتوا زاجرا لهم فخرج الزاجر ومعه تلميذ الله فتلقهم قوم يحملون ميتا ويد الميت على صدره فقال الزاجر لتلميذه مات الرجل قال ما مات ألا ترى يد الميت على صدره يخبر أنه هو الميت والرجل صحيح فرجع فأخبر الحاكم أنه لم يمت فأمر بتأجيل سنة فجاء زوجها بعد شهر وذكر ابن قتيبة عن إبراهيم بن عبد الله قال دخل علي رجل ضرير زاجر من العربي وقد خبأت شيئا به عنوان من كتاب فقلت أخبرني بما خبأت لك فنظر قليلا ثم قال هو من نبات الماء فقلت زدني في الشرح قال هو قطعة من كتاب فسألته عن ذلك فقال سألتني عن الخبيء، فوقعت يدي على الحصير فقلت إنه من نبات الماء فقلت زدني وصاح صائح من جانب الدار يا سويد فقضيت بالسواد وبأنه صغير للتصغير ثم نظرت فلم يكن ذلك اولى بأن يكون قطعة من كتاب قال وسألته عن مقراضين في يدي قد أدخلت إصبعي في حلقتهما فقال في يدك خاتم من حديد وذكر ابن عيينة عن الزورية عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يرمي الجمرة فجاءته حصاه فأصابت جمعته ففصلت منه عرقا، فقال رجل من بني لهب بن اشعر أمير المؤمنين ورب الكعبة لا يقوم هذا المقام أبدا فقتل بعد ذلك وثبت في الصيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس وفي لفظ فيهما لا عدوى ولا صفر ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار وفي لفظ آخر فيهما إن يكون الشؤم في شيء حقا ففي الفرس والمسكن والمرأة وفي بعض طرق البخاري والدابة بدل الفرس وفي الصيحين أيضا عن سهل بن سعد السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن يعني الشوم وقال البخاري إن كان في شيء وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يود ممرض علام مصح وفي موطئ مالك إن أنه بلغه عن بكدي بن عبد الله بن أشج عن أبي عطية أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدو ولا هام ولا صفر ولا يحل الممرض على المصح وليحل للمصح حيث شاء قالوا يا رسول الله وما ذاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أذى وقال ابن وهب أخبرا ليونس عن ابن شيهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى وحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يوجد ممرض على مصح الحديث ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى وأقام على أن لا يورد ممرض, ألا يورد ممرض على مصح الحديث قال فقال الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فأبى أبو هريرة أن يحدث ذلك وقال لا يرد ممرض على مصح فما راه الحارث بذلك حتى غضب أبو هريرة ورطن بالحبشية فقال الحارث أتدري ماذا قلت قال لا قال أبو هريرة إني أقول أبيت أبيت قال أبو سلمة فلعمري لقد كان أبو هريرة يحدث لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر قالوا فهذا النهي عن إراد الممرض على المصح إنما هو من أجل الطيره التي تلحق المصح وقال مسدد حدثنا يحيى عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن سعيد بن المسيب قال سألت سعد بن مالك عن الطيرة فانتهرني وقال من حدثك فكرت أن أحدثه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة وإن كانت الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار فإذا كان الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تفروا وفي صحيح مسلم عن الشريد بن سويد قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إن قد بايعناك فارجع وفي حديث آخر فر من المجذوم فرارك من الأسد هنا انتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته